يَخْنُ إِلَى رَبِّكَ كَدَحَاً فَمُلَاقِي فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِ فَشَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَاباً يَسِيرَا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورَا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ فسوف يدعو ثورا ويخلى شعيرا إنه كان في أهله مسغورا إنه ظن أن لن يحور فلا إن ربه كان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 ان كفروا لكانوا و الله اعلم بما يرون فبشر بمعذبي الالم الا الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر يوم